والتابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بحتان رضي الله عنهم والذين اتبعوه بحتان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدلهم جنات تجري تحتها الأنهر قايدنة فِيهَا قايدنة فيها ذلك الفوز العظيم ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة, المدينة مردو على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا أتى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم خدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم, وصل عليهم إن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 وَتَرَدُّونَ إلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَأَخَرُونَ مُجَوَّنٌ لِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّا يُعْذِبُهُمْ وَإِنَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ